وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وقال الملأ من ارَكْفُ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مثلكم يَأقُلوا مِم تَأقُلونَ مِنهُ يَشْرَبُ مِ تَشَْبُون